هنا القاهرة حكمة في كلمة عزيز المستمع أهلا ومرحبا بك معي الكرم هو السخاء والجود أي أن يعطي الإنسان مما عنده عن طيب نفس من غير عوض ولا غرض والكرم من صفات الله سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما خائبتين وهذه أمثلة جرت عن الكرم زينة الغنى الكرم الجود من الموجود ويروى أن رجلا سأل حاتم الطائي وهو مضرب أمثال العرب في الكرم فقال يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ قال نعم غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه وكان له عشرة رؤوس من الغنم فعمد إلى واحد منها وذبحه وقدمه إلي وكان فيما قدم إلي الرأس تناولت منه فاستطبته فقلت للغلام طيب والله فخرج الغلام وأخذ يذبح كل غنمه راسا رأسا ويقدمها لي وأنا لا أعلم فلما خرجت نظرت حول بيته فوجدت دما عظيما فإذا بالغلام ذبح الأغنام كلها فقلت له لما فعلت ذلك فقال يا سبحان الله تستطيع شيئا أملكه وأبخل عليك به إن ذلك لسبة على العرب قبيحة فقيل لحاتم فما الذي عوضته قال حاتم ثلاثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم فقيل إذن أنت أكرم منه فقال حاتم بل هو أكرم لأنه جاء بكل ما يملك وإنما جدت بقليل من كثير يقول الشاعر إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا فإنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب حكمة في كلمة مع تحياتي جيهان طلعت